هيا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهل العوم مني الرأس شيبا ولم أكن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 قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي ايه قال ايتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا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 قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هيل ولنجعله آية للناس ورحمة منا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 فإما ترين مِنَ البشر أحداً فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسياً فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك مرأ سوء وما كانت أمك بغيا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 وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم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 وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عظيم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 قال اراغب أنت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنته لارجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا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 من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا وجت بينا ومن من هدينا وجت بينا تتلى عليهم آيات الرحمن إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضع الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا.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 ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِّيًّا وَإِنْ منكم إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ تقوون دروا فِيهَا فيها جذيّة وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما, أي الفريقين خير مقاما وأحسن لديا وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون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 أفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ دَأَوْتَ يَنَمَالًا وَوَلَدًا أَطْرَأَ عَلَى الْغَيْبِ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا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 أَسْلَمْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَأْذُهُمْ أَذَا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرْدًا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 لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتسطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا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 ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في والسماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة زردا إن من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا